من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يذل فلا هادي له لا اله الا عز الله وحده لا شريك له و ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى على اله وسلم عبده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك اللهم من هؤلاء الاربعه وبعد اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسجاد لما يحبه ويرضى ان المسلم مكلف بالدعوه الى الله تبارك وتعالى ولا بد في طريق الدعوه الى الله تبارك وتعالى ان يكون عالما بما يدعو اليه بصيرا لكي لا يخدع لا بد ان يتحلى بالايمان الصحيح والاتباع الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم واننا فان طرق الدعوه التي يدعيها الناس في زماننا وغير زماننا كثيرة ولا عبره بالفقره وانما العبره بموافقه كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن هذا المنطلق كان اختيار الاخوه والاخوات على هذا الموضوع موضوع التصور وكتاب احياء علوم الدين لما يثار في هذه الايام من كلام في هذا الجانب وأنا لا ادعي اني صاحب قول حقل في هذه المسألة ولا ادعي انني معصوم من الخطا فانا كسائر البشر اخطئ واصوم والعثمه لمن عثم الله تبارك وتعالى من انبيائه ورسله فإن اخطاتك من نفسي والشيطان وإن اصبت ذلك بتوفيق الله تبارك وتعالى واعرض هذا الامر عليكم بادلته التفضيليه وارجو من كل اخت مهتمه بالموضوع ومن كل اخ مهتم بالموضوع ان يراجع ما ذكرت في مظانه فسوف اذكر غالبا الجزء والصفحه من القضايا التي شغلت المسلمين فترة طويلة من الزمن ولا زالت تشغل المسلمين والمؤلفات والأبحاث التي كتبت في هذا الباب كثيرة جدا سواء التي كتبها المسلمون عن متعنفتهم أو التي كتبها المستشرقون من اليهود والنصارى وغيرهم ولا أريد أن أبثل في تعريف التقوث وتفاصيله وغير ذلك من الأمور لكن أسأل سؤالاً ما مراد الناس بالتطور؟ لأنها هذه كلمة كلمة التطور كلمة مطاقه تخلق فيها المفاهيم عند الناس وعلى الناس. فكل واحد يبنى قدر التطور ويحصل شيئا في نفسه غير الذي يكتبه الاخر هل أن ما مقصود الناس خاصه في ايامنا هذه التي يجددون فيها الدعوه إلى التقوى ما المقصود بالتقوى؟ هل هو المفهوم الاسلامي الزور الشرعي الوارد في الكتاب والسنه الذي يتمثل في عدم التكاليف على الدنيا وعدم الانشغال بها عن الاخره وان يكون المال في اليد لا في القلب والنفس إذا كان المقصود هو هذا فبها ونعمه اذا كان المقصود بالتطور ذهب الصحابه والتابعين وأتباع التابعين من القرون الثلاثه الأولى الاولى الذي يتمتلك المرح في اهل الحلال وهم اقلال من التاف والتاف اذا كان هذا هو المقصود اهلا وسهلا واذا كان مراد اصحاب التطور بالتطور كثرت الطاعات والعبادات والنوافل والأذكار تهنئا وتهنئا من الذي يمنع الصلاة والصيام والألثار والقيام لكن بشرط أن يتحقق فيها أمران إخلاص العمل من الله وموافقة السنة لأن الله تبارك وتعالى تعالى فمن من كانه رجول الله تعالى ربه تليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عملا صالحا قال المكسرون ومنهم الحافظ المكسرون في عملا صالحا اي موافقا للسنة مواثقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و أحابون رسول صلى الله عليه وسلم أفضلها مليئة إلى حد الإغناء و الكفاية بين والنواقل الصراحات وغير ذلك ولكن بالشكل الذي ذكرنا فقد قال علماؤنا اقتصاد في سنة غير من اجتهاد في ذلك إذا كان المراجب التفوذي تذكية النفس وتنقية القلود القلوب من الشوائب والسموم والخبث والبعد عن امراض القلوب من العجب والكبر والرياء والحسد فهنيئ وتهن ايضا هذا كله وارد في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم يذمينه تذمينا ومتنمينه تفصيلا ومتنمينه تميتا وقد يقول طائل انا اريد ان اسميه تطوراً طيب سميه ما شئت استلاح لا مشاحه في الاستلاح ولكن وهنا مربط الفرق كما يقولون للاسف الشديد اسم التفرغ اصبح علما على امور اخرى غير هذه الامور التي ذكرناها وان بدا اصحابه مع المبتدئين بالعبادات والتزكيه والتضحيه والنوافذ ولكن ينتهون به بعد فتره الى مخالفات شرعيه وإلى عقائد عجيبه وغريبه وبعيده عن الاسلام فاصبح مفهوم التفرق عبر السنين مرتبطا بعقائد وسلوكيات وبافكار وأصبح للتطوّف أشول ومناهج وكتب وأصبح التطوّف خليطا من ثقافات متعددة وديانات متنوعه من بعض اللمسات الإسلامية هنا ومنعها وأي بارك يمتفل للتطوّف ليس له إلا أن يُدعن لهذا إذا قرح رجاء التعصب جانبه ونظر جنور العلم والبصيره ودرايه العقل وفهل فمن معهم ليس خاطئا ليس هو الكتاب والسنه فقط وإنما يعتمدون على منابع اخرى كما تنوى ويعتمدون على بعض الأفكار العجيبه الغريبة وعلى محاديم بعيدة عن الإسلام كل الفرق ولهذا السبب نرفض اسم التطور واسم السيوذي لأنه أصبح مع مرور الزمن علما على هذا الخليط العجيب الغريب وانتفض به أحيانا بعض الطيبين والخيرين من الناس امرا آخر ولكن أجرر إن رفضنا لاسم السيوذي والتطور لا يعني أننا نرفض الزمن ولا يعني أننا نرفض الاكثار من العبادات ولا الطاعات ولا النوافل ولا تنسية النفس ما دامت ضمن الضوابط والاطول الشرعيه الصحيحه من الكتاب ومن السنه والمشكله الكبرى مع التفوق والصوفيه اننا عندما نساله ما هي المراجع الاساسيه عندكم لا يجيبون إذا ناقشناهم في نسلة واستدللنا عليها من كتب بعض أقصاد الطفول في شرقا وغربا يقولون نحن لا نحترب بهذه الكتب أو يقول بعضهم هذه الكتب قد دهت الناس فيها أو يمكن أن بعض الناس فيها او احيانا يقولون في موطن النقاش والمناقشه والحجه يقولون هؤلاء الذين تذكرون انتم هؤلاء تصوفهم منحرف فيه غلو وفيه شفط وأما نحن فتصوفنا معتدل ونقي ليس فيه غلو وليس فيه شفط او يقولون اذا ناقشناهم نحن لسنا علماء لكنكن بالعلماء ثم لا ياتون بالعلماء ولا باحد ففي الحقيقة اكتشفنا مع مرور الزمن ومع المباركه انها حدث ومجادلات للتهرب فهم يعلمون خبراءهم وعلماءهم واسيادهم يعلمون ما في هذه الكتب ويعتقدون بها ولكن لا يريدون أن يفرحوا وأن ينكشفوا امام الناس لان الناس في جعلهم لم يؤهلوا بحث لقبول الحقائق السوسيه وما استعدوا بعد للوصول الى تلك المراتب العليه والمنازل الرفيعه الجليه ومن هنا وقع اختياري على كتابك في علو الدين لحدة الإسلام الامامي ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى اتدرون لأنه في علمي لا يوجد صوفي طبيا مهما ما كان صغيرا او كبيرا يتنكر لهذا الكتاب ولا توجد حلقة صوفيه في الدنيا الا وهي حاسقة على دراسة هذا الكتاب في مرحلة من مراحلها ولا يوجد شيخ صوفي في الدنيا ولا شيخا الا وهم يرشدون المريدين والاسباع الى مدارسة هذا الكتاب واقتنائه ومداومة الرجوع اليه وعلى اليوم ومنذ أكثر من عشر سنوات 15 سنة تقريبا أبحث عن أي سوتي في الدنيا أو أي متأثر بالتطور تدرع على الرد على هذا الكتاب أو على تصوير خطا فيه فلم أوقف نعم في من الرد على هذا الكتاب ومن نقح هذا الكتاب ومن هدر هذا الكتاب من غير الصروفية لكن من الصروفية ما وجدت أحدا إلا وهو يثني على الكتاب وان وضغ فيهم من اختفره شيئا ما فهو يقول هذا مدخل لقراءه الكتاب الكلي مما ما يدينه جلالة واضحة قطرية أنهم يتلقون هذا الكتاب بالقبول بالاجماع بمقولة طرقهم وطرقهم دون نزاع أو خلاف. ولتعلموا مكانة هذا الكتاب كتاب إحياء علوم الدين عند الصوفية خصوصاً. غاية الكتاب تعريف الأحياء بطبائع الإحياء من العيوب. هذا الكتاب مطلوب من حق مع إحياء علوم الدين. المجلد الخامس. الإحياء الآن موجود بسهولة خمس مجلدات أربعة مجلدات هو الكتاب العقلي إحياء علوم الدين المجلد الخامس فيه ملحق يستند على كتب الكتاب الأول تعريف الإحياء بقراءات الإحياء للعلامة عبد القادر بن شيخ الشيخ بن عبد الله الهيدرو والكتاب الثاني عن الزملاء عند إشكالات الإحياء قال عنه الرجالي والكتاب الثالث عارض المعارف للسهراردي هذا المجلد الخامس الملحق مع الإحياء ينقل فيه المعلم في الشيخ الأبيض كلاما ينسبه إلى النووي ولا أظن عند النووي قاله قراء عليه من مؤلفاته قالوا هذا الإحياء أن يكون قرانا فعاد الاسياع ان يكون قرآنا في فرحة خمسة في المجلد الخامس ماذا هذا ؟ اي واحدة من الاخراض عندها شك في الكلام الذي انقل ترفع يدها وانا افتح المجلدات هنا ؟ ونقل العيدروس عن بعض من انه قال لو نحيت جميع العلوم لستخرجت من الاسياع كل العلوم الدنيا لو نحيت من علوم الشرع ومن علوم الكيمياء ومن اي كل العلوم في الدنيا لو نقلت كتبها لاستخرجت من الاحياء ونقل الشيخ عبد القادر الايضروف عن والده تاج الحارثين وقطب الاولياء انه قال لو بعث الله الموتى لما اوحوا الاحياء الا بما في الاحياء وروى قصة كان عجيبة في صفح ثلاثة وصفحة أربعة صفحة ثلاثة وصفحة أربعة من المجلد الخامس خلافة هذه القصة عن أن رجلا كان يصنع في كتاب الإحياء وينشر علاماته وكان يجمع نسخه ويشتريها فرأى رسول صلى الله عليه وسلم في المنام وكان هذا غجل جالسا ورسول صلى الله عليه وسلم قتل امام الغزالي وستطى هذا غجل ثم اخذ نسخة من الاحياء واخذها غسول صلى الله عليه وسلم وقرأها ورقة ورقة من عن وليه الى اخيه غجل الله عليه وسلم بالمنام قرأ الاحياء ثم قال والله ان هذا لشيء حسن ثم نوره الى عزبتهم الصديق وقرأه وقال هكذا ثم الى عمر وعاتلات وهذا غجل يقولون انه يعني له ولكن جنب حد الاشتراك ثم قام بنومه وراى اثر الجلد على ظهره طبعا هذا الرجل الذي انتهى هذه القصه نسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في حياته فكيف يقرأ بعد مماته ما على كل حال نحن نستدل بهذه الروايات المهم جابوها على طلائن الاشياء عندهم هذا الايدروس نقل عن والده ايضا سيد عبدالله قال انه من حق لكتاب اخلاع علوم الدين ودعاله في أربعين مجلدا يعني كتب, كتب اخلاع علوم الدين في أربعين مجلد ضمنت له الجنة يقول ضمنت له على الله الجنة تغفر الله مع ان غسوص الله عليه وسلم قال إنه لن يدخل أحد الجنه الجنة إلا برحمة الله سمارك وتعالى وهذا الرجل يقول من كتب أخلاء علوم الدين في أرزائيل مجلد يضمن له على الله الجنة يوضح الجنة على كيده. قال قال يجب ان يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك صاحب لكي يكون هناك في لكي يكون الجزء الثاني لكي يكون هناك سبب لكي يكون هناك سبب لكي يعني ما قالوا إذا القرآن مردد في بيسك أو تصفت في عمرين مجلس الجنه الجنة ولا صحيح البخاري الذي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحيح مسلم. لا ايش إحياء علوم الدين. من كتب في عمرين مجلس له جنة هذا غزون إذن كتاب إحياء علوم الدين ثابت يثبت إلى الغذال لم وقع أحد أبدا في مثل إحياء علم إلى الغزالي. فإذا ما يستطيع واحد من الصوفية أن يأتي لنا وأن يقول إن هذا كتاب مزيف، لأن مذكرة الملايين ومقصودات بالقول، وهناك مدخل مخطوطة عليها خط الغزالي، ولا يستطيع أحد أن يقول إن الغزالي موثق بحجج في الدين ولا خطأ فيه، فهو الموقّف بشدة الإسلام. ولذلك فاني سوف اناقش بعض المفاهيم السلوكيه من خلال هذا الكتاب الذي يقول سلوكيه اليوم فيه انه كتاب معتدل وتصرفه معتدل وليس فيه علوم وقبل ان ابدا بمناقشه هذه الأفكار السلوكيه من خلال كتاب اخلاء علوم الدين انبه تمديدا مهما وقوطه إلطاغا مهم هذا التنبيه يتعلق بالإمام الغزالي مؤلف الكتاب الإمام الغزالي رحمه الله شخصية من الشخصيات الإسلامية التدى العجيبة الناثرة عادة إذا ذكر العلماء لا أريد ان هذا الزجاج الله عادة إذا ذكر العلماء مباشره شرط لهم تخصفا واحدا إذا ذكر البخاري مشهورا أنه محدث. إذا ذكر الشافعي رحمه الله نشهور أنه قطير فهاقه لكن الغدال رحمه الله إذا ذكر فهو قد يعني يرتبط اسمه بمجموعه من العلوم في غدر فيها كلها فقد ندر أباها في فروع الفقه الشافعي. وألف فيه علاقات عجيبة تعتبر إلى اليوم من أهم مراجع الفقه السابق. ونبغى وبرع في أصول الفقه وألف فيه علاقات تعتبر إلى اليوم من أهم مراجع أصول الفقه. ونبغى وبرع في الفلسفة في فترة من فترات في حياته. ونبغى وبلغ براعه في التصوف ونشوء به كتاب الإحياء وحاصل. وكان رحمه الله تعالى ذكي جدا خارقة الفهم والمعارف. ولا تنس. مع هذا الذي ذكرناه يجب ان نلاحظ امرا مهما في دراسه هذه الشخصية القدرة مغى الامام الغزالي رحمه الله تعالى في حياته القطيرة وما سوايط بمراحل متعدده كان فقيه واسطادا في مدركة المعنية ثم مال الى الفلسفه مرهة وكترة من اللقط وثم مارئ الى التفوق وثم رجع الى التدريس واستقر مدرسة سولي فعبوب واستمت الراحل حياته بعلم رسول الشتف اهتماما بالعنى وكان أحمد الله تعالى متوقف بذنه وتعطشه من العلوم والاطلاع والقراءة كان يدلع العلوم ويأكلها ولم يكن رحمه الله تعالى يكتفي في كل مرحله من مراحل حياته بمجرد الدراسه الصقحية بل كان يشد غائفة الأحلام يشد التعلم ويشد أن يدرد الشيء إذا قاه عنه وأن يتبهر فيه وأن لما درت الفلسفة طبعا امي رأيت ان هذا الله لنه يتفحش هذا هكذا نفسك قدير لما درت الفلسفة تعلق فيها جدا حتى علق فيها كتابه العظيم المشهور مقاصد الفلسفة فيه مقاصل الثلاثفة ثم بعد ذلك رزها في كتابا سماه ستاخذ الثلاثفة وهذا الكتاب اعتدى الى اليوم من اهم المطود التي رجهت الى الغلافذة وقد ترجل الى اللغات العروفية ولغات كثيرة ومع ذلك قال عنه بعض تلامذته بلأ شيخنا ابو حامد بلى عشوكنا أبو حامد من ولم يستطع أن يتقيعها يعني بقيت عند رواسه وتأثيرات وهكذا عيبا لما اتسرها إلى التفوق ورجوهه إلى التفوق لأسباب في عصره كان وراء شهد كثير من العلماء وكان يرى اهتمام كثير منهم بل انسماً أكثر العلماء في عصره بالدنيا وبالمناطق وبالاموال وتحاقد بما بين ممت bags وغير ذلك تحكّزنا رحمه الله الناس فترة من الوقت وانقطع عنهم واختلى بنفسه وانقطع عن كتب الفقه والعلم الا كتب الفنون وإلا حلقات حلقات السنوخية ومارس السفير في كنوات وجربه جرب الخيرها وجرب الطرق وجرب غيرها وانخلط في سلسها حتى صار جعينها وبهذه الزكرة التي رحمه الله تعالى معظم مؤلقاته السنوخية ومنها بل أعظم هذه المؤلقات السنوخية التي كتاب إشياء إشياء علوم الدين ولكن بعد ذلك że هذا المنهج ورجع الى حياته العامة ورجع الى ميت واتخذ جارا حسنة وبنى مدرسة وعلت بعض كتبه التي بيّن فيها وعشار من خلالها الى تغيير منهجه وفكره. بل حتى انه رجع وقال ان الشقه وحصول الشقه هي أسرف العلوم كما في مكزنة كتابه المتفضى الذي هو آخر كتابه كتاب أن فيما نعلم وذكروا في تردمة الإمام الغزالي رحمه الله أنه في اخر حياته كان منتبزا على علم الحديث ودراسته وروايته لأنه كان يقول من قبل إن رواعتي في الحديث مزجاة لا كيما صحيح البخاري ومسلم كان يطلب روايتهما ودرايتهما وما سرحمه الله تعالى وادخله تسيح بلناته وصحيح البخاري على قدره كما نقل عنه معاصره من كتب هذا المعاصر المعاصي من تباي العلماء اسمه عبد العارف الفارسي صاحب كتاب الغيل على تاريخ ما يتابعه وكتاب إحياء علوم الجود بلا شك كتاب فيه جوانب بوحيدة ومنقاة فهو يمتاز بالأسلوب الشيق جدا قلم الغزال قلم عجيب ونادر ويمتاز بضرب الأمطار. والامثال تقرب المعنى الى الناس ويمتاز بالتقسيم الجيد فقد من الى ارباع ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المهديات وهكذا ثم ايضا يعتمد كثيرا على القفص والحكايات التي تشوق الناس وترغبهم من العوام من الناس ثم أيضا خبره الإمام الغزالي بالنفس البشرية ودراسته الطويلة في الحيثة والأخلاق كل هذا جعل من هذا الكتاب كتابا شريدا كيلا من نوعه ولكن مع هذا فالكتاب فيه أمور خطيرة جدا وفيه انشراقات تمثل توجهات الإمام الغزالي في كل سترة من حياته وتأثراته في سطر العدال عن الناس. ولماذا؟ أقول دون تكلم، ودون غيب، ودون ادنى تردد. هذا الكتاب أبدا ما يطلب للصلاة، ولا للجدل بصورته بدورته في هذه المجلدات المطبوعة. ولا يطلب للنساء اللائي ما يعرف شيئا من علوم الشريعة. وعلم كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ابدا هذا الكتاب بصورته الحاليه لا يستفيد منها الكفاره الحقيقيه العلماء من تدهين الواعين ولذلك قام علماؤنا قديما وحديثا باختصاره وتهذيبه وتنقيحه وحذف ما لا يناسب منه فقديما انتكره العلامه ابن رجب رحمه الله وهذا مختصر تمامي من هذه القاصدين وهو غير مقدور في العالم ولكن من هذه القاصدين ابن الزوج اختفره ابن القدامة بكتاب تمام مختصر من هذه هذا القاردون هذا مختصر مختصر الأشياء من مقدور الهجود والاستفاد منه جيدا أنفح كل الأطلات من ابتلاع عليه هذا المختصر الدين مختصر من هذا القاطلين حديثا في حصرنا قام علامة الشام الشيخ محمد بنان الدين القاطم رحمه الله تعالى اللي فائبا مختفرا من فتاة الامارها وعبس المؤمنين من إحناق غلوم الدين وهناك تنجيز أتم وعشمن ولكن لم يتبع بعد لأستاذنا الشيخ عبد المرح الطالح العلم طاحب فتاة دفاعا عليه وغيرا حضر الله تعالى وغسمه w tej chwili في مقدمة في هذا الكلام أنا شخصياً أحب الإمام الغزالي وأحب شخصيته شذا جما وأحب مطالعة معلقاته منذ صغري وقراءة الأخبار على بعض شيوخي ومن رحلات طلب العلم وقانا أحد هؤلاء شيوخ شيخا بالطريقة المذهبية ذلك الوقت حينه الواضح على بل أحب مطالعة هذا, هذا الإمام الجليل الإمام الغزالي كرس موضوع هذا في درجات الجسرات التي يشتغل بها عن الإمام الغزالي وعن شرح الامام الغزالي وعن دوره في فهم الفقه الشافعي مع تحقيق جسرات المخطوطة التي لم تظهر اليوم ومع ذلك أقول الحق أحق أن يتبع ونحن نحب الإمام الغزالي ولكن نحب الحق أيضاً ونقدم على حبنا للإمام الغزالي. وأجب علينا أن نبين مراعاة الظلم والخلل في كتاب إشراع غير الدين، وأن الضعفاء يتجلّى لإطلاع على دراسته وحفظه والأخذ بمعته. ومرى بعض الناس يذرون إلى قراءة إشراع ودراسته من أجل دموع نقضه إلى ما فيه من مخالفات وشرابات. ونرى بعض الناس أورا من بعض حسن ظنهم. ما رأوا جزء الإحياء، هم ما قرأوا سيل الإحياء، قرأوا وتعثروا في سيد الجيد ثم يبين الناس في القراءة هذا الكتاب، ولا يعلمون ما فيه من الله وما فيه من ملاق. مع ان الغزالي رحمه الله رجع عن كثير من ما فيه، وكلهم يخبط من قومه كما قال الإمام نالك رحمه الله تعالى الإمام دار الجدرة وكان ذو برقوب من الله الله عليه وسلم بغرق الشريطة المطهرة المباركة قال كل من مؤخد من قوله الله تعالى إلا قاحب هذا إلا الله عليه وسلم فالنجام الكتاب وفقنا هم نجامنا فإن تنابعتم في شيء سردوه إليه الى الله الى رسول وما وقف الكتابة وما كان ما إلم من كان قائله النبي صلى الله عليه وسلم من أمرنا هذا ما ليس منك وهذا الجنه بركة مصنّة من كلام الغزالي في كتاب المقصود ومن من إمام الغزالي أيضا علم الغزالي ربط على إسلام العلماء بلربط على إلّا الشافعي رحمه الله تعالى في خلق مثلا مصر القرآن والسنة الشافعيين أحنا الله وقلناه لا يصح بالسنة عن تفص العلاجات كبر نسالة على الغداني يقول لا من ثم ما يصح بالسنة عن تفص العلاجات كبر ذلك متابع أخرى قالت فيها الشافعي نفسه الذي هو إمامه وقلت كان يرى أن هو في تلك فما حيث يذهب جميع ما كل العلماء على مدى تارة الإسماعيل ما أن نضعه في بعض الأمور أو نعيد الإحياء على إحياء كتاب كبير أربع مظالم والخامس عليه هذا وذات الأقوال على إِلْ أَتْمَنُوا الْمَشَاغَلَةَ وإلا مرجع الكلام لنواصل الكلام في دمت آخر إن شاء الله من الأمور الخطيرة الموجودة في إشراع علوم الدين عقيدة وحيدة الوجود وحقيدة الشبير هذه حقائق مع الله وزائقه خالقها علاق الشيخية وحيدة الوجود لعميش يعني ما موجودة إلا الله ما في شيء من خالق بخلوق الله عز وجل هو كل ما في الوجود، فكل ما في الوجود هو الله، وفيه شمل من الله الحجر والصخر والبحار والسماء والارض والعين والجن والشياطين والكتب كلها الله، الله وحده لا فرق بين الخالق والخلق، وهذه عقيدة ضائعة ضائعة جداً، وقعتها غلاس فوزي تقريباً ل. أسربي التسخار والأول والمسلمين وهذه العقيدة وعقيدة الشهور الأولى من الله وحل هذه العقيدة ممجودة في مرادة من أشواء المسلمين مضى الله الله تعالى لا تعالك ليست ما قال ان الذي يؤثر في الوجود الخالق الوجود الموت في الوجودة في الله تعالى واصحانه الجد الأول صبحاً يوطيره ثمانية وزمانين ذلك التوحيد الخالق: الله يرى في كل شيء كلم الله حضادا الله يرى في كل شيء دين ينسينا في الحضور والتجار والبحر والسوق وغير كل الله. الله, إلا الله, الله لا قل الله عثار الله الحمد الله لا الله هذا السلام واضح في مصطلح السلطين ومحروف الحمّاب صوت القائلين بمحدة الوجود الجنجين الذي يستطيعونه ببندقته الذي كان يقول انا الحق وما في الجدد الله كان يستكشد أنه وقير برؤية الوجود وقالوا الزنجة الأخر أنا من أجرى ومن أهلا أنا نحمر حلما حواليا بأدنا فعلا والسلام كم قلات القدب والسعر سلام عريم وكلام جميل ولكن كم قلات جين ولإثمان سلام الكلان وإنقاذ وزندقة أنا من أهلا وأن يقدس الله أنا من أكرا ومن أكرا أنا نحمر رحاني حواليا بأدنا هذا عند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 ولكن في القرآن ان يكون هناك من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم من من يكون هناك السر يكون هناك هذا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون الدنيا من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ولكن يقول لك ان يكون هذا هو يسوع هو يسوع هو يسوع هو يسوع هو يسوع هو يسوع هو يسوع فما جواب هو هذا هو أن هذه يسوع علم يسوع هو يسوع هو هذا العلم لا هو أن هو يسوع فقد قال العارفون الشاق سلو الربادية في كفر اعرفتم الان ايه شوق سلو الربادية؟ رشدة ان هذه الاطلاع المختلفة كله في الى شيء واحد كله ايه؟ كل الله بباقه قلت الله بباقه الله, الله من عارق ركعان هذا يدامك عند قد يقول الله وكلام حتى الله ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان من يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا الذي يجب ان يكون هذا الذي هو أصل يكون هذا المكان هذا المكان الذي يجب النقطة الثانية، نقول بالثانية وصدق بصدقه بمعنى ذلك. قال هذا اعتقاد العام العام من الناس. الأول التقدير. النقطة الثالثة في ناقص التحديد أن الكش يور الحق وهو مقام المقربين أعدائه. الكش الكش الكش الرابعه لا الوجود عند يرى لا الوجود إلا هذا كلام عريض في الوجود ومن مشاهدة الصديق وتسمية صفة الخلاء في التمثيل لأنه من حيث لا رأى إلا راهبة فلا وعظه أيضا حتى نصف ما يراه يراه الله هو الله في صح ويقول هذا الجزء كل شيء يا سبحان الله ولد كان صل الله صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد ولد قران على التوحيد فيه اجيب سؤال هل هذا هو التوحيد المركبين يقولون ان فيه المركبين فيه المركبين فيه المركبين فيه المركبين فيه المركبين فيه المركبين فيه المركبين فيه المركبين ما هو التطلق غير المعتدل إذا كان هذا التطلق المعتدل هذا التطلق غير المعتدل شكو هذا سؤال مريد أن نضاب عليه الأمر الثاني من الحقائد الغريبة السندوة المعجودة من شطاب أخياء الدين وأن الكثير أنا لا أبقى أنتنا سندوة أربعة تشحى المثون وخمس وسبعون وثين مجلب الغابة نحمل الذين هم في سبيل الله في قتال في وما عند من الله تعالى بما يؤتي بها لانه تصرف من الله عز وجل وقاعده المعتي على نيل الثواب يدلني ان نصر الله ولكن لا ان يكون هذا ينشغل المعزل الذي مع ان يكون هذا هو المعزل الذي يكون هذا هو المعزل الذي يكون هو المعزل الذي عليه. هو هذا هو المعزل الذي عز وجل؟ وفي الذي يكون هو المعزل الذي يكون هذا المعزل كله في هو المعزل الذي يكون على إشاعة بالمصالح المترددة. وعديد من الغزالي يقول قبل ذلك بصحح المجلد الرابع صحة مائتين وأربعة وتسعين. والناس يشوف هذا الكتاب موجودين يأتي ليه ورقة الكتاب يفتح. قال عليه أن يغلق الباب ولا يهرب إلى جبل من دين الله. و انما ترونه عبدين عَابِدًا يشدونه يُحِبُّونَهُ يرونه يليني فوق سفاهه و على الله و يقلل على الله و على الله و يقلل على الله و يقلل على الله و ولا على الله ولا يقلل على الله و يقلل على الله و على هذا يجب ان يكون الناس عن يجب ان الناس عليه اهداف الناس عليه اهداف يكون هذا هذا يكون هناك هذا يكون هناك اهداف يكون هناك اهداف يكون هناك اهداف يكون هناك اهداف يكون هناك اهداف يكون هناك اهداف إن غالب مخلوق الترخى تماما عند سوسيان إن استسلم في الحضور الناري قتل منهم الجاعر قتل منهم الرحلة الشاق قتل منهم الحياة قتل منهم خالدين لتفعلون لستعذون إلا صور حلو الجسم على قلبه صلب صغير بهذا الغرور العجيب في ويقولون إن التكسب والإسلام بالموت كل أبشروا الله صوفيه خليكم مشركين وعندها على... على خلي اللي اعتددونه على الكثير كل المشترون اللي بحسره واللي محلله واللي كله عنده واللي عنده واللي عنده واللي عنده محل واللي, واللي, واللي مشركين على ذلك نكتبه غزاله مقال لو كانت والأرض غصرافا لا احتمال تبريل كله وظلم تأمني رشك جزء أربعة سبحانتين و أربعة تبريل فرق و تكتاش أربعة أربعة هل اجتماعنا بالغلب الشرق عند التذية الواطن الله جيدوا أربعة سبحانتين كلهم ترامد وهو بن قد يكون الشيء اللي داخل فيه وهو مبين ما اكبر يعني كل نديم لازم يعتن بنفسه ايش تقول لو كان حال بعض اكبر اكبر من هو ايش تقول فانتم مثل الى يمنع عن الشيء من شرب الماء يمنع في أحد من هذا الكلام، نحن نخاطب إخواننا وإخواننا الذين ينتخبون إلى هذا الكتاب، هل أحد الدنيا يطن هذا الكلام؟ فإذا كنت مسكت، ونحن ندرس هذا الكتاب، بالله عليكم أي اسم في الكلام هذا، أن يدرس هذا الكتاب وأن يسقط على هذا الكلام، هم عصبة الجناح والأنباخ والأنباخ يعذبنا بكر، أجر، سجع، بكر، فارس، بوديجي. لم لن هذه العقيدة من الإسلام في شيء عددًا وعقال عددًا عددًا عددًا عددًا جعل سريحة إلى الإقرار والتدور ومتحرنا باستعمال وطمئنا باستعمال الأمر والتطور والبروة بجلد الوضع وآخر الأموال للناس ويقولوا يطور الله من الشيطان أن هذا في الصعور لأنه يتقل باسي حذر على التحق الأدب وأما إذا كنت وتعمل الناد الناد في انتظار أو في ذوق أو في شرعة لا يطول الله ينقاه. أن السماء جزء كبير جداً جداً وهو بالعلماء أقرب. لأن كفّ لمن على السرّ الله من حتى يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب الله عليه هذا المكان يجب ان يكون هذا فإنما بل الله يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا على يجب ان يكون هذا المكان يجب ان سبحان الله المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب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 ينتظرون من يدبت أجوارهم ويتصدق عليهم هذا عندهم مقام التوكي يدعون غلمان وكل هذا مقام التوكي مقام التوكي هنا مقام مقام على الله توقي على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول الله قوه الا بالله عظمه لا حول ولا قوه الا بالله حقا وقلب لا راجعه كنواتر وقت الصعور ملبو لكن لو دقت النمر بسنه قول من صلى الله عليه وسلم نهضه لكعيد وقال ماذا يشترى عبدك عليه وقال وجهه ووجهه وينتقل من شجره الى شجره ومن غثره الى غثره ومن حبه الى حبه ومن شعيره الى شعيره تتحرك في هذا الباب كنت عجيبه متبوها ابن ان يراهما ابن عبد الجزء الرابع قد حدثوني تدعوني وجدوا إنه كان يريد الذهاب إلى التواصل وكما نسبه لهذه بولا رقبدا قصة تشبه قصة جوبا يصنع نجار من حقا من شارك وقيرا لهذاك هذا بهذاك ونقتا لهذاك ونقتا لهذاك لا أريد أن أطيع أن نقرأ هذا لأن هذا الوقت غير ناك نقرأ الثلجون في الرابط ست حالتين سابعين من أراضع من هذه يعني لتأكيد للشديد رسلكم للأصل والجاد وغير عباكم للجيء على حيطاته وضع المنوذين شرع الشرع وشروف وشلوه ونجوه ايش هل يمكنك ان هل مجرد هذا؟ رجله هل هذه الأمور تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد الله تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون مجرد ان تكون وحتى نعلمت اثار هذه الصراحه يقرأ كلام الغذائي في البدايه هل يجب الانسان ان يفكر في الموضوع وما يجيب وهو انا اتحدى كل من يدعي التتوه الان في زمننا ان يقدم هذا الكلام ويقول رحمه الله هناك ثلاث حالات من الدفاع. الحالة على جنه آبرة قبحا يكون في إسوا حلوم الثروب المدول الرابع قبحا يكون 76 يقول الحالة الأولى هل يُعطِد أكبر حاجته. سيُعطِد إن كان إبراه عنه ولن كان حالياً ويشتري نفساً في الشارع وهذه هي الدرجة العليا عند الغزالة فقط إذا ما جمع شيء أبدا إذا جاء يأتي. فقط إذا كان عادي واحد لا يدفّي شيء عجيب يأخذ نصف على هذا ويكون الباقي في حال ماكالموال هذه درجات عند الرجال في الدرجة الثانوة ان يتذكر لكلك كما قلتها يعني, يعني يخشك منه أبشره وسأرأي أجد نفسنا قال وها ليس من المترثمين أصلا لقد قلنا لا يتذكر من الحوارانات إلا خلافة قلت فارك ونملك آدم ونمأتك بعد أن قال الإمام العظالي هذا الكلام نفس الغبال الحمد لله ونفس الغبال قد حميكين كنان بعد بطفكتين فقط يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ودخر من غياله انت خلاك سنة وثنين طفكتين من يدخر في كنان ملكم ترسلاً ويقول في من ذلك. ما ذلك ذلك ماذا ادخر للحوانات إلا الشعر والنمر بالآدم في هذا المقام ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا النبي جساه الغدالي عن النبي صلى الله عليه وسلم اتذكر لغواله يكون كثمت في الطفوحين في الضخار ومسجد والحافر الحراق في تخريجه ليس تجيب الطفحة مثال الله تعالى صحة ورث إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بمظل الغدالي بمظل الشرمسية لصلافهم ليس متوكلا أكلا تقبلون هذا نفتك عن هذا لا سبحان الله وانشب هذا نفتك عن هذا المركبة الثالثة نعاقب المترسلون قام للضفرة لأربعين يوم انها مدوعة أربعون ورن قلوا قالوا هذا هل يجب حرمانهم من المقام المحروف المرعود بالآخرة المترسلون قال الثلاثة في حراف هل هناك حد يقدر هذا ليس يوم فقط حتى يصلح على المطلوبة ولا الغزال لا في على ذكر العلماء عند الإمام الغزال إلى إلا كما ذكر في الجبالة والمهالة قالوا يبرد بفتان ودار الحسنة وبدهت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 أعلى مستوى. الم المقامات ثلاثة مقامات أعلىها يسميه مقام الخالق مقام الخالص مقام أفضل الناس يؤدي إلى إيش إلى الموت جوعاً هذا أعلى مقام توصل الموت جوعاً المفجع جوعاً يروح الإنسان في البر ويتعبد إلى أن يموت جوعاً هذا أعلى مقام يتوصل ينجحه يا سبحان الله حين الأقوال. ولكن المقام الصالح هو ان يكون المقام الصالح هو ان يكون المقام الصالح هو ان وترك المقام الصالح هو ان يكون المقام الصالح هو ان يكون المقام الصالح هو ان يكون المقام الصالح هو ان والعظيم أننا نتجزأ معه من خمتيه هذا الرجل هذا هو مقام بكر الصديق مقام الصالح لما ولي الإلافة خرجت في ثاني يوم عند بذة بذية في السوق عندها عندهم النزول إلى السوق للبيع والشراء علامه عدم الأهلية للتقام والسلوك شوفوا مقام المنتحر بدرجتين من مقام في التوكل الذي يجب ان إيمانه في إيمان ولكن الأرض ان بشعابة هناك الله صلى الله من وسلم هناك المخرق الذي هناك من يكون هناك من يكون هناك بدرجتين من مقام هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون التوكل. من يكون هناك رهبانية جسلانية حرمها الله عليك كي هارجي والدليل على أن رهبانية نجس رهباني وطارة الإشلاح بل زعى مذن الرهباني هو في الظهر وزعم أن الله أصلاع على رهباني وطارة بقوله ذلك بأمنيه التسلسين ورهبانا ونكي قوله كباركا سهلا ورهبانية من تباعكا ما كتبناها عليهم سبحان الله بل كمسكة لبتشكة إبراهين بن أبهم وقم مقدم في الصفة تعلمت المعرفة من راسد يقال له سمحان في, في جزء 3 طفحة 34 ثلاثة المعرفة لجعلونا أما المعرفة أخذوها من راسد يسمى سمحان يقال له سمحان وكذا في, في, في جزء 3 طفحة سيديه يقول ويحتاهم الرهابين عندما فعلوا كبرة وكبرة في المرارة كثيرة يستشب العظام كل إجياء وقواء بأن الرهبان فعلوا كبرة وكبرة ويستجنل جهد ما أعب للرهبان لسهماكه الكشف عن الخلق قال بعضهم يميل عن التناحة والتوصل ويسيب في البلاغ من غير الزاد المسخح التوصل وليس يجري أن ذلك ببعه لم تنفل عن الصحابة وصلتها له الهم وقد كانوا قعلا بالتوصل له لا تهم أن التوصل هو المقاطر بالروح وترك الزاد بل كانوا يأتدون الزاد وهم يتوصلون على الله لا على الزاد فيخوض في الغلاج من غير جاد ليفتح التوكل وليس يدري أن ذلك دبئة لم تنقل عن الصحابة وتنكي هذه الأمة وقد كانوا اعلى بالتوكل منه ما فهموا أن التوكل هو المخاطر بالروح وترك الجاد هل كانوا يأخذون الجاد وهم متوكلون على الله لا على الجاد. فالنبي قال إن هذا بدعه هو الغذال نفسه لا يتم قلنا ولا من يقولون عنهم مرهابية ولا من يستهزئ بهم الناس ومن داما يقولون بدعة بدعة بدعة ناف الغذال نفسه هو الذي قال ان هذا بدعه في كتاب هكشف التدمين عن غرور الخلق أجمعين ويستفترون هذا تناقض. فإذا اليوم جاء إلا أن يقول إنه الغذال ثلاثة القول الأول ورجع إلى القول الثاني كأننا نعشب الظن به وهذا هو طول الثواف وإن عادكم أشياء عجيبة جداً وتوحفون قليلاً ننقص الجو شوي نقرأ أعذاب سرقه البيوت عند الغبال كيف يفعل المتوكل على الله إذا سرق بيته ها إذا سرق بيت رأيكم هذا من الكتاب مباشرة الجزء الرابع صبح 200 واحد وثمانين وصبح 200 وثمانين قال بيران آذاب المتوكلين إذا سرق متاعهم قال رحمه الله ربحانه للمتوكل آذاب في متاع بيته إذا خرج عنه الأول إذا خرج الإنسان عن بيته فعند أعضاب متوصل يجب أن يصدق الأعضاب الآثية الأول أن يغلق الباب ولا يستقسي في أسباب الشفر من الجيران الشفر مع الغل يعني مبنازم يجب أن الجيران شفر البيت مبنازم يعني يشف البطر على الباب وكجمعه اغلاقا كثيرا حتى ذكرونه صلاته فقد كان مالك بن لا يغلق بابه ولكن يشده بشريط ويقول لولا الخلاف ما شددته ايضا الادب الثاني أن لا يترك في البيت متاعا يحرض عليه السراء فيكون هو سبب معصيتهم او انفاسه يكون سبب هيجان رغبتهم ولذلك لما عهد المغيرة إلى مالك بن جيلار قال خذها لا حاجة لي إليها قال لما قال يوصلت إلي الأدو أن المشط يأخذها فكأنه احترد من أن يعصي الثارئ ومن شغل قلبه بوثالث الشياط... الشيطان بسريقتها ولذلك قال ابو سليمان هذا من ضعف قلوب الشوفية هذا قد زهد الدنيا فما عليك من اخذها يعني يقول لا خذ شيء البيت بشجع الناس على السريقة لأنك انت تكون سبب في البعضين ان البعض يبوك ليش تحط شيء قليل في البيت الأمر الثالث يقول انما يضطر الى تركيز البيت ينبغي ان ينوي عند خروجه الرضا بما يقضي الله فيه من تسليط سارق عليه يعني يقول إذا عامل طلعت ايه حرام باذن بالبيت انا ارضى بهذا لانه على لأ الله شتى يعني ويقول ما يرقده السارق فهو منه في سن او سبيل الله إذا جاء البعض هار شيء فتحلاله فتحلال عليه حلال عليه أو هذا في سبيل الله في سبيل الناس وإنسان فقيرا عن ثرقة فهو عليه ثرقة وإن لم يشتري ثرقة هو على يعني إذا ما جرح إنسان فقيرا عن حسن لئلا يكون له نزيلان لو أخذه غنيا أو فقيرا إحداهما أن يكون ماله مانعا من المغصية فإنه ربما يستغني به فيتوان عن ثرقة بعده. وقد جعل عصيانه بأكل الحرام لما أن جعله في شيء يعني بما أنك خلاص هو صار حلال عليه وهذا خذ المال واستغنى به عن المعطية والثانية أن لا يظلم مسلم آخر فيكون ماله فداءا لمال مسلم اخر يعني إلى أن قال الرابع الأدب الرابع أنه إذا وجد المال مشروقا فينبغي أن لا بل يصرح ان امتناعه ويقول لولا ولولا ان الخيار كانت فيه لما طلبه الله تعالى يعني ان يكون الناس لفسد يعني سبح الله تعالى ثم ان يكن قد جعله في سبيل الله جهادا فما يبارك في قلبه وفي مساعده الضب المسلمين حتى ما يبلغ الشرفه معاه اه ما يبلغ الشرفه وإن كان قد زعله في سبيل الله سيطلق قدمه فانه قد قدمه ذخيرة لنفسه إلى الاخره فإن اسمعوا هذا فإن أعيد عليه فالآن هألا يقبله بعد ان كان قد جعله في سبيل الله وإن قبله فهو في ملكه في ظاهر العلم إلى آخر كلامه إيش هذا كلام العزيز كلام غليم يعني لا ليس له اساس في الدين ابدا لاحظ علماؤنا عليه على هذا قال كان الاقبل الغزالي بعد يحط على الحيطان عند ينظر المتوكل ان يعلق على بيته لوحه يكتب عليها بالخط الواضح العريض من اراد ان ياخذ شيئا من هذا البيت فهو مغفور الذنوب بل مجزي بما نثنا صاحبه من صنع المعروف كلام عجيب وغريب ولا ما عثرت في أحد الدنيا يصنع على أبداً أبداً أبداً في عقل الدنيا يصنع هذا إذا كل شجع للسروق الحرامية فكلهم يسرق وينهب ويأكل نأتي إلى أمر آخر في كتاب الغزالي ترك الزلاط والرحمنية من سنة التصور يقول اعلم ان المريد في ابتداء امره ينبغي أن لا يشغل نفسه بالتزوين فان ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره الى الكلس بالزوجه ومن انس بغير الله شغل عن الله ويروي عن سليمان الداراني قال من تزود فقد ركل الى الدنيا جزر ثلاثة طبعاً واحد سبحان الله أين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه يا معشر الشباب قل يمكن قلونا الرسول لحالة خاصة هم يقولون شيء شريك سيد الصحابة والسابعين قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب يا معشر الشباب ما عيثت الزواج تكون مبكرة أليس الزواج في سن المبكرة هو الأطم وهو السنر الذي ينبغي أن نحصن به شبابنا يا محسر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أرد للبصر وأحصن للفرد ومن لم يستطع عليه بصرهم فإنه له رجال حقيقي ونقل عن هذا الداران أنه قال ما رأيت واحدا من أصحابنا تزوجه فتبس على مرتبته الأولاران طبعا لأن لأن السنة الأولية لا يقدر إذا يرد راح كل عمرهم هم عندهم هذا تغيير خاص ليش النصاب ما يوافقهم على على السنة الأولية إلا اللي مثابر ما عنده شغل إلا يبدأ في النصاب إذا يقد يهزه قال وسلام العجيب جدا قال إن كان يثق بنفسه أن لا يذم حلم حلم قليش في الجزء الثالث فص 101، كلام طيب جدا، انقلوا مئة الكتاب، في الجزء الثالث فص 101، ومن أنس بغير الله تعالى شغل عن الله إلى أن قال وإن كان يثق بنفسه أن يجني هذا إذا لم تغلبه الشهوة فإن غلبته الشهوة أن يذكرها بالجوع الطويل والقوم الدائم لم تنقم الشهوه بذلك وقام بحيث لا يقدر على حفظ العين مثلا وإن قدر على حفظ الثرد فالنفاق له أولى لتسئل الشهوى وإلا فنهما لم يحفظ عينه لم يحفظ عليه فكلها ويتفرط عليه أهمه وربما وقع في بلية ما يقيقها ثم يقول ان النظر مهما كان فهي لا من طبق بالعمل فيعني ذلك أنه في باب الغفران وأنه في باب المغفرة النظر يقول ان النظر في باب المغفرة من الذنوب التي يغفرها الله تبارك وتعالى ولذلك فإن هناك من هناك وإن بدر منه شيء من النبر فان ذلك مغفور له مع انه هو نفس يقول في الأشياء في الجزء 4.526 ولا تستصغر معصية عصلا فإن الله خبأ غضبه في العاصيه فلعل نفس الله فيه وهنا يقول وإذا ينصدقه الأرض فهو من العثم عجيب. ونقل قولا منتوبا الى الجليل انه قال احب للمريد المبتبئ الله يشغل قلبه بثلاث وإلا تغير حاله هيكسب وطلب الحديث والتجنيه لا ينشغل بالعمل ولا طلب الحديث ولا بالتجنيه ليس حتى يعتمد اقتناب كله على شيخه هيكسب إذا كان كل فقير ما عنده شيء يقوم الاعتماد فيه على الشيخه، اللي يأتي للشيخ يأتي لهنا، فيصبح صعب للشيخ في رزقه. هذا الحديث حتى يصبح جاهل ما يعرف شيء من العلم، ويصبح بين يدي الشيخ كالمريض بين يدي المريض، ولذلك اتباع الشيخ عندهم هذا أمر عظيم وسوفي. اتباع الشيخ الشيخ الواصل إلى رحلة رشيقة. الذي أُذن له بالتوجيه والإرشاد الشيخ أمر م... الشيخ لا ممكن أن الشيخ أمر مهم لجميع العلوم لتبيس كل ال... علم ثري أو لغير أن غير شرعه ولا لو كان شيخ غير مهم ليش الناس تفتح المدارس والجامعات قالوا عند الناس في يوكم خدمة الدكتوراه لا في مدرسة ابتدائية واعدادية وثانوية وغيرها لجامعات ودكتوراه ليش حتى الناس يتدربون في الأهل أمر مهم ناس المفروض يبالغون في مشكلة الشيخ ويجعلون كل الاعتماد عليه والشيخ هو الذي يعلمهم الطريقة جعله لرخبة هنوطية لحصائث وتقديثات عجيبة جدا وتقبيل الأرجل والايدي بين شفة عجيبة جدا لا ننصر تقبيل اليد احتراما وغيرها لك لكن يصبح تقبيث عجيب وغريب أمر يعني تستمتره منذ السليمة وأن يلقنه الأوراب وينبسه خرقة ويأخذ عليه العهد والبيعه تشبيها ببيعه الرضوان ولا نقض البيعه او خالف البيعه سخر عليه السماوات ويصبح اعمالا غير مقبولة ودعاء غير مقبول وصلواتا غير مقبوله هو كله مخترع عليه لها فهو الشيوخ لا يعترض على الشيخ ولو راى في حال الحرام كما نقلوا بطبقات الشعبان وغيره ومن قال لشيخه لم تعمت كذا لا يخلق ابدا وقالوا كن بين يدي الشيخ والميت بين يدي المغسل وقالوا لو قال لك الشيخ ادخل التنور ادخل التنور ومنها انهم يقولون للتلاميذ لا تقسموا شيئا عن الشيخ ابدا من الاحوال والواقعات والخواطر حتى الخواطر لو خاطر التلميذ والمريض يريد انه يكتب شيء يكتب يكتب يكتب انه يوم الفلاني أنا خاطر كذا يوم الفلاني خاطر كذا اليوم الفلاني خليت الفجر يوم الفلاني ما خليت الفجر يوم كلها هذه ما هي تقرير يومي للشيخ فعيداً يكون التعلق بالشيء أكثر من التعلق بالله الخوف من الشيء أكثر من القاض من الله والشيطان يوسوس إليهم أن هذا من الأمر بالمعروفة لا يعني الموثى فأيب ليس الصحابة مفعلوا هذا؟ مفعلوا هذا؟ ما فعلوا هذا؟ ليس التابعين ما فعلوا هذا؟ ليس علمة الإسلام كلنا ما فعلوا هذا؟ هذا الأمر حجيب جيد جميل فعيداً هذا الكلام كلنا موضوع في أمهات كبتسوخية مثل كتاب تمهور القرود، عوالف المعارف، كشف المحجوب، شتاب اللمعة وكتاب الرسالة وكتاب القسون منذ يوء عارق كتب كل هذه الأمور موجودة سيدا وحب المريض المبتدئ أنه يشغل قلبه بثلاث الكتب وطلب الحديث والتجوز أو في الجنة 4-4-3 من الاحياء رحبانية واضحة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تناسحوا تناسلوا فإني مضاعم بكم الأمم وما القيامة ولا تكونوا كرهضانية النقارى كما في سنن البياقي وذلك نجد بعض الانحرافات والتصرفات الغريبة موجودة بين بعض الصوفية بسبب هذا الأمر وهي أمور لا نريد أن نذكرها هنا عمر آخر غريب وعجيب في كتاب أحياء علوم الدين. حقد الامام الغزالي يعني حصلاً في أفضلية السماء على القران يعني السماء يعني السماء السوفي الغلاء السوفي إنشاء القصائد والجلات والموالد المثنون السوفي السماء وقال بالنفس في المدلد الثاني شخصاً يقوله من تشغيل اعلم أن السماع أشدك حيجاً للوز من, من القرآن من تبعة أوجه أراني السوفية والمشيد والموالف أشدك حيجاً للوز من, من القرآن من تبعة أوجه ولهذا يهتم السوفية كثيرا بالموالد والأغاني والإنشار والجلال لذلك عندهم هذا أفضل من القرآن من سبعه أوجه ولذلك يركزون عليه كل جنس وكل حلقة وكل در أكثر بكثير مما يركزون على القرآن وقال أحد علمائنا هذا الذي يستدل بأن السماء يثير الوجه ويثير الشوق في الإنسان ان هذا أفضل من القران بسبعه اوجه الذي يستدل على اباحه الزنا بالنبذه التي يجدها الزاني هل يجوز للزاني أن يستدل بالنبذه التي يجدها في الزنا ان هذا أفضل من النكاح امر عجيب وهل يجوز ان يستدل الانسان بالشمائل والطرب والغناء والجنات والاصوات وغيرها أصوات المردان وأصوات النساء والقصائد ان أفضل من القرآن بهذا النص من شرعة أنزل شمر عزيز وقد صرها الغزالي في كتاب الأربعين كتاب آخر غير الإحياء صفحة ستة قال اعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للظاهر إلى الله عز وجل ويفجو ان الأنبياء والصحان ما الله عز وجل لما ما كان عندهم انشاد ولا موسيقى ولا طرب ولا وجد ولا سمع. واندر قول الغذالي جزء ثلاثة صفحة في ستر سحة. ستر سحة ما يواضح عندي. قال اوثي المريد إذا اراد الخلوة الا يقرن همه بقراءه قران ولا كتابة حديث ولا بالتامل في تفسير القران لا الحديث لا التفكير لا اذا ايش يسوي الخلوه شيئا ويستشهد بقصه عجيبه ويستدل منها ان الغناء أشدت تأثيرا من القرآن جزء 2 صفحة 2 واحد لا أريد أن أقيم وإلا قلأت عليكم فيه وصدق العلامه ابن القيب رحمه الله تعالى حيث قال فقل الفتار عليهم لما رأوا تقيده بأوامر ونواهي وعليهم خص الغناء لما راوا إطلاقه في اللهو دون مناهي فقل الكتاب عليهم لما راوا تقييده باوامر ونواهي وعليهم خفت الغناء لما راوا اطلاقه كله دون مناهي واذا بغيتك تعجبون اكثر اقراوا اداب الركض عند الغزالي اداب الركض اين اهل البالون واخا منه احنا بعد عندنا غالون وعندنا راقب وعندنا كوم ينكرون علم الناس الذين ينطعوا ما عندهم فن خواتون الصفوفية والمولوية وغيرهم مش يكون الفن خنشوفي الادغ الخامس في السماء مرافقة القوم في القيام جزء اثنين طبعا ثلاثنين أربعة ثلاثنين خمسة عذاب الرقص تمزيق الثياب جزء اثنين طبعا ثلاثنين أربعة من الصوف تعاط من الوجه ومن ومن من ال من الوجد ومن الرقة من الجلاد يسند وشجع زيادة البعض الصوفي هذا حرام الأذان يقول لا هذا حرام الصوفي يقول لك اللي قالوا حرام قالوا هي حرام ليش في راحة المال في نفس والنبي صلى الله عليه وسلم منا منشق الجيوب وضرب الخدود لا الأذان إذا ما حتى الصوف ممكن يأخذ المسك راجع عندك يقابل راجع ليش هذا ما اجري من يعني ان ينطلع هذا الكلام ثم نأتي مع جانب الاحياء نقل الغزالي قصة عديده جوز الرابع صفحة 156 انقلها لكم من الكتاب باب حكايات المحبين وأقواله بأطوالهم ومكاتفاتهم تفعى ثلاثمان وخمسين اسمعوا وحكي أن أبا طراب المخشبي في مكتوب التخشبي بتظن الطلاب المخشبي كان معجبا ببعض المريدين فكان يذنيه ويقول بمصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجدته قال فقال له أبو طراب يوما لو رأيت أبا يزيد يعني أبا يزيد البشطاني فقال إني عنه مشغول فلما عثر عليه أبو طراب من قوله لو رأيت أبا يزيد هذا وجد المريد فقال ويحك ما أسمع بأبي يزيد قد رأيت راحة هذا فأغناني عن أبي يزيد رأى الله في الدنيا هذا كثير من إخلاء رأيت الله عبد رأى المدنى قال أبو كراء فهذا تبعي ولم املك نفسي فقلت ويلة تغتر بالله عز وجل لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنسى لك من أن ترى الله سبعين مرة لو رأيت أبا يجيب ناوة واعدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة قال فهه سنفت من قوله وأنفره أنفر قوله سالة فقال وكيف ذلك قال له وينك أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك وترى أبا يزيد عند الله قد له على مقدارك يعني الله يطلع المقادير عندك ان الله يطلع بمقدار غير وعند ابو رضي بمقدار غير فعرف ما قلت فقال اعلمني اليه فدخل قصه قالت في غاخلها فوقفنا على كل منتظره ليخرج الينا من الغيظه وكان ياوي الى غيظه فيها سباع حسائش وغابات وحيوانات يعتزل الناس رهبانيه بنوديه فان تمر بنا وقد حلب على غهره فقلت للبتا هذا ابو يزيد تنظر إليه فنظر إليه الفتا فسعق فحركناه فاذا هو ميت فتعاوننا على دفنه فقلت لابي يزيد يا سيدي نظره إليك قتله قال لا ولكن ولا كان صاحبكم صادقا واستقم في قلبه سر لم ينتكف له بوكته فلما راى ما انكشف له سر قلبه فغاط عن حمله لانه في مقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك الرجل شاف الله عز وجل ما مات شاف ابو يزيد ما الله عز وجل يزيد فلما تجلى ربه للجدل جعله دكا وحرم نوسى صعقا هذا شف الله عدد ارعابي عنده وقصة سوطية اقرأ عن أبي وجيد البشتاني تجد أربعة صفحة 358 جول الإقالة اللي عليكم يوصي أحد المريدين بحلق اللحية وأن يوسع نفكة وأن الناس صفعونة وقال سبحان الله شر يقول هذا المريض المقام سبحان الله قال ألق سبحان الله شرط صحة 250 قصة عجيبة اسمعوا اسمعوا قال حقي أن شاهدا عظيم القدر من اعيان أهل دستان كان لا يطارق مجلس أبو يزيد فقال له يوما أنا منذ ثلاثين سنة أقوم الدهر لا افتر ويقوم الليل لا أنام، ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئا وانا افتق به و احبه ذو ثلاثين سنة سنون الزهر لا يفتر ابدا ويقوم الليل ولا يناب ولا يجد في قلبي الليل التطور حتى يعرفون اللي يجدون عليهم بالعبادات والنوافل وغيرها. انه عارفون اختبهم واختبهم شيء غير قال ابو يزيل ولو كنت تناولت 300 سنه وكنت ليلها ما وضت من هذا دارا من علم السمكية. قال قالوا لي انك محجوب بنفسك قال فهم خلي دوار, دوار هذا كيف انا اداوي نفسي قال نعم قال قل لي حتى اعمله قال لا تقبله قال فاذكره لي حتى اعمل قال اذهب الفاء من المبين فاحلق راسك ولحيتك لنزع هذا اللباس، والكذب بأضاءة، وعلق في عنقك محبنا ممنوئا زوجا. حلق عنق لأنق هذا مثل النطارة اللي عنده زوج. واجمع الصبيان حولك، وقل كل من تبعني، كل من تبعني صفعة صفعة أعيته زوجة. وادخل السوق وقتم أسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وانت على ذلك فقال رجل سبحان الله تقول لي مثل هذا فقال أبو يزيد أولف سبحان الله شرك قال تريد قال لأنك عظمت نفسك تسبحتها وما تسبحت ربك فقال هذا لا أفعله ولكن دلني على غيره فقال ابتدئ بهذا قبل كل شيء فقال لا أطيطه قال قد قلت لك إلا لا تقبل وأنا أتحدى جميع صفوطية الجنة أن يطبقوا هذا يحرقون سعارهم ونحلبتم ويلبسون مخلاف ويحطون لها ميور ويخلون الناس فأفتحهم في الشوارع ما شاء الله تبارك الله هذا هو العلم النافع التوبية تتخلق بخلق الكلاب هذا مقال يلعظ بك قال قولهمهم في جزء ثلاثة صبح واحد و في جزء في جزء اربعة صبح ثلاثة و ثمانية هذا الكلام كله موجود قالوا يا تفهم نقول بخلق الكلاب قوانا روي عن ابن القريشي وهو الاستاذ الجليل صنع دعاه رجل الى طعام ثلاث مرات ثم كان يرد ثم يستدعي فيرجع اليه بعد ذلك حتى ادخله في المره الواضحه فساله عن ذلك فقال قد رويت نفسي قد رويت نفسي على الذوق قد رويت يعني نفسي على الذل عشرين سنه حتى صارت بمنزلة الكلب يطرب فينطرب ثم يدعى في يرمى له يا فيعود ولو رددتني خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك ما أجبتني الكلاب منزلة الكلاب سبحان الله اخلاق الكلاب تحاصل عقاب الله من يتخلق بخلق لمن يترك خلق الأنبياء وخلق الصحابة ويتخلق بخلق الكلاب والعيار بالله. ما هو مقدر العلم عند الصوفية؟ نقل عن أبي يزيد البصّاني قالوا ليس العالم الذي يحفظ من كتاب الله. قال ليس العالم الذي يحفظ من كتاب. فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا. إنما العالم الذي يؤخذ علمه من ربه أي وقت رب شاء بلا حفظ ولا جهل. علم الصوفيه مقدر ولا علم ولا صعب هو علم وحدي مبعلم علم لهذا هو الله هذا العلم بلا حفظ ولا درد ولا شطاق هذا في جزء الثالث فالحاربا العشرين هذا مصدر العلم ولذلك قاموا بالنزول على المحدثين مما يقولون حدثني ظلان قال حدثني ظلان قالوا حدثني ظلان قال انتم تأخذون ميت عم ميت عم ميت ونحن نأخذ عن الحل الذي لا يموت فنقول حدثني قلبي عن انابتي وفيه اكبر ضلال من هذا يحمل ما يشاء ويمنع ما يشاء ويفعل ما يشاء ويقول عددا يقلبي عن ربي ويسف النوم ويسف المنام ويذارك المنام خطوفيا مولعين بالمنامات كل منام منام منام مع ان الفقهاء ذكروا في كتب الفقه الخطر الشرعي لا أخر من المنام المنام يستهنف به لكن لا منه خطنا شرعيا وكلام خطير جدا الغزالي في الإحياء يتبع العلماء والفقهاء جميعا اما علماء دنيا وصوفية علماء الآخرة في جزء واحد 22 في جزء اربعة صفقة اثنين في, في الصوفية قلوب تقسيم الناس في عند الغزالي كيف الناس يتبعون في يقول السنت الأول هم الأذكياء، وهؤلاء لا يطلبون الجنة بل يحتفرونها، وإلا ما يطلبون مجالسة رب يطلبون مجالسة يطلبون مجالسة رب العزة دائما والسنت الثاني هم الجم، أي البطاقات الذين يتمتعون في الجنة بالنسوان والطعام والحب كان مدح الله من الجنة فيها من رسول العين ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم في كل هذا النعيم كل هذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم كل حياته يبين للناس وراغبهم بالجنة ويرنزبهم من النار قرر يقولك البلد جزء أربع صفحة ثلاثمين من عجاب أقوامه في جزء دلاغة ففحة سبسة ما في القوس الخلوة في الظلام و الرأس في العمامة علاج, علاج البخر كيف علاج البخر كيف إذا يعالج إذا كان يأخذ في البحر فر بلوسك و البحر أو كنت تعالج ماذا هذا جزء دلاغة وصبح نتونه ستشيئين الكعبة تزور أولياء الله جدع واحد صبح نتونه ستشيئين الشعبة الشعبة بلوهم ولهذا دعنا نسمع بعض المخبثين الموجودين في بلادنا بلا, بلا أنهم يقولون أنهم يصلون في الحرم وأن الحرم يجيهم أو أنهم يطيرون ويجرون إلى الحرم من بعض الخرافات حتى يجدلوا على أتباعنا لأن بعضهم لا يخرج إلى الجماعة والجماعات فيقول إن شيخي يصلي في ويصلي ويطلّي في الكعبة وهو يصلي في بيت إبليس يصلي في بيت إبليس مثل الكعبة كيف يطلّي في الكعبة فضالك الكذب الكذب يقول ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المحاقه فاذا مثلا في ما في ضرر على المحاقه بجزء تفريغ قال الله سلام ثلاثة ثلاثه مئة سبعة وثلاثين الفجر يقول ليس حراما بعينه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن سارقا قال, قال نعم ولا يكون زانيا او كذا قال نعم ولا يكون كاذبا قال نعم وهو يقول الكذب ليس حراما بعينه بل ما فيه من ضرر على المخاطر طبعا هذا كلام ليس على اطلاقه نعم اصبح الشرع الكذب في بعض الوعد ولكن نبا نقول بل ما فيه من ضرر على المخاطب يعني معناته اي مره الكذب ما فيه ضرر على المخاطر معناته جوز هيك وبالرغم نجد هذا المفهوم عند كثير من الصوفيه لما وضعوا احاديث كثيره على النبي صلى الله عليه وسلم باطله موضوعه وتركيبه وقيل لهم في ذلك قالوا نحن لا نتبب عليه نحن نتبب له وكتاب احياء علم الدين بالنسبة مليئ من احاديث الضعيثة والموضوحة مليئ جدا والحظر العراقي شخص بعض الاحاديث او نظم الاحاديث كلها في الهامش لكن السوفي يقرؤون المثل ولا يقرؤون الهامش اكثر من نصف احاديث الاحياء غعيب او موضوح العزيز في الاحياء انهم يقولون اننا لا نريد الجنة مفهوم من ابراهيم هذا يرددون دائما نحن نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وانما حبا فيه وعشقا فيه وخبره والله عز وجل يعبد بالمحبه وبالرجاء وبالخوف هذه الامور الثلاثه لا من استماعها فينقل هنا في الجزء الرابع صفحه ثلاثمئه وستين وايضا صفحه يقولون إن أحدهم تغرض عليه جنة ثلاثون ثلاثة ولا نريدها زعم أن إبراهيم ابن أدهم يقول هذا في الجزء الرابع قد عبر 62 يقول إن الجنة لا تجن عندي جناح بعورة جناح بعورة لا تجن عندك الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عالم رأي ولا أب من ولا عطل على قلب بشر. ويقول إن الخوف والرجاء صوتان صوتان يسلقان العبد إلى المواربة على عمل ما يطلب به الجنة وينزل إلى النار صوتان كأن الخوف يضرب الإنسان مع أن الله عز وجل نقل عن الأنبياء أنهم عز يدعوننا رغبا ورهبا فكانوا لنا خاشعين أنبياء, أنبياء الله كانوا يدعون الله فخافون من الله ويرجون ما عند الله فيقول ماذا يبالون بالجنة شيء عجيب. الجزء سأله أحدهم عن شيء من كراماته فقال في جزء أربعة فصل رجل 56 أنه أدخله الله في الفلك الأكثر قال ان, إن قوما طلبوك فاعطيتهم سنود الارض فنظر بذلك ان يعود بكم بذلك حتى عبد ميثا مغزي ثم التفت قراني فقال يا ياخي قلت نعم يا سيدي يا سيدي فقال منذ متى انت ها هنا قلت منذ شيء ففتت فقلت يا سيدي حدثني مجلد قال احدثك بما يصلح لك ادخلني في الفلك الاسفل تدورني في الملكوت السفلي واراني العراضين وما تحت على الثرى ثم ادخلني بفتنه العلوي فطوف بيذ القنوات واراني ما فيها من البناء الى العرش واوقفني بين يدي الله فقال سمي اي شيء ليس حتى اعبه لك فقلت يا سيدي ما رايت شيئا استحقه فاسالك اياه كل هذا الذي راى فلنك ملك الاعلى ملكوت السماء والارض الناخله الارض يقول ما رايت شيئا حتى اسالكني لذلك يستاثر غلافا متفوقا بالعرب والحلاج وغيرها بالنار وبجهنم ولا يبالون بها ليس لأنهم كلهم يرددون هذا الكلام ويقولون هذا الكلام واتكلم بهذا القدر فقد من المقام والحديث ذو شجور وممكن ان نتكلم بهذا ونتكلم ونتكلم ولكن اترك فترة بسيطه حوالي ثلاث ساعات لأسئلة تكون وأعود وأكرر وأقول يا نحن لا نرتقي شاء الله تعالى إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمه ولا يهمنا أن يقول عنا الناس ما قالوا ما دام إننا نأتي بالجليد ونأتي بالجذع ونأتي بالصحة ثم أيضا ينبغي لكل مسلم ومسيمة أن يراجع عقله وأن يراجع نفسه وأن يراجع دينه وأن ان جيدا وأن يخدع بالكلام الذي يقال له هذه أسرار ولا يعرفها أحد ونحن ما وصلنا إلى المقام اللي أحن إلى معرفته ووو كل هذا كلام جدل لأنهم لا يريدون التصريح بهذا الكفر وهذا العقيد الباطله الزائغه العقيدة التي دخلت إلى عقائد المسلمين من الغرائم ومن الهندو ومن أرواهم الرهبان المصارى وغيرهم أصلت عليهم دينهم وعقولهم وأصلت عليهم حبازاتهم وأصلت عليهم الحياة وجعلتهم سنين طويلة يعيشون عيشوت المؤخرة يعيشون عيشوت بهذه العقائد الفاسدة جعل الخلق للخالق وما للهالك ومدرئيش والرهبنة والفدروس والهز والوز والحلق والموالد وغيرها وفرة المجال للكفار والمجرمين يسيطرون على بلادنا وعلى خيراتنا ويحكمون بلاد المسلمين اسال الله سبحانه وتعالى ان يبثرنا بأمور ديننا وأن يجعلنا ممن يريه الحق, حق يريه الحق حقا فيجتمع الحق وممن يرى الباطل باطلا فيجتمع الحق اللهم اجعلنا منهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه, وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين